ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالات في النار ايها الاخوه ان خطر الشيعة دهم بلادنا واننا في هذا الوقت لنمر بمحنة جليلة جدا فان الشيعة خطرهم عظيم ولكن يبدو أن الخطر ليس منهم فحسب ولكن قد يأتي الخطر من أناس من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا يتكلمون بلسان السلثية على مذهب الشيعة حتى صار المرء لا يدري أسلفية أم شيعية أمه منذ ايام في قناه الرحمه الفضائيه المصريه خرج رجل مصري يتكلم بلسان السلفيه ويلبس لبوسها وهو دكتور حازم شومان اراد ان يعالج موضوع اختلاف الاسلاميين على الساحه فماذا قال ليربأ الصدع ويدراء الخلاف قال يقول لك مرسي ولا ابو الفتوح وهذا من برنامج اسمه القران حياتي يقول عيب بقى عيب العفن ده بقى عيب العفن ده وهذا العفن الذي يتكلم عنه هذا الرجل كان هو احد دعاته العفن هو مخالفه سنه النبي عليه الصلاه والسلام لكنهم ما كانوا يعرفون ان محنتنا هي غياب العلماء الربانيين الذين يبصرون الامور ببصيرة نبوية شرعية وكما قال علماؤنا اذا وقعت الفتنه راها اهل العلم واذا ادبرت راها الناس اجمعين البدعه والفرقه اخوان رضيع علبان والسنه والجماعه اخوان رضيع لبان لما وقعت احداث الثوره المصريه انبرى كثير من شيوخ السلفيه يباركون المجلس العسكري ويدعون له بالتوفيق والسداد والرشد ويثنون عليه صباح مساء في الفضائيات وفي خطب الجمعه وفي كتاباتهم في من اصدر صحائف بعد هذه الثوره فما مضى العام الا وهم يقدحون في المجلس العسكري وينادون بقتله وذبحه وينادون بسقوطه اليس هذا الخلاف دليل على العدام البصيره في الاحداث وضعف الرؤيه الشرعيه التي ينبغي ان ينظر بها العالم ولكن علماءنا عوام وعوام السلف علماء ما الذي فعله المجلس العسكري اول الاحداث واخر الاحداث لما توقف عن تنفيذ الضرب وحظر التجوال الذي تلقاه من رئيسه هل فعل هذا لقيام دولة اسلاميه هل فعل هذا للشريعه هل تكلم ببنت شفه يدل على هذا كان الكلام واضحا من اول الامر هي دولة مدنيه لا دينيه لماذا مدح اذا ما الذي اظهره الجيش او المؤسسه العسكريه حتى يباركون وما الذي يغيروه حتى يسبوا انما هي سوء رؤيه وتقدير للاحداث جعلهم ينظرون دفاعا عنه ثم طعنا عليه اما العلماء الربانيون ومن تتلمذ على ايديهم يعلمون ان هذا ما تصير اليه الامور إن عالما ربانيا من بقية السلف قالت كلمتي أول ما وقعت الأحداث قبل رحيل الرئيس المصر قال سيأتي على الناس زمان يتمنون التراب الذي كانوا فيه لأنه يعلم أن الباطل يتمنون اول المستفيدين بما يجري الباطل في قناه فضائيه عقدت مناظره اخرى شيعيه اسمع ما يقول الشيعي لترى هذا العفن الذي يتكلم عنه الدكتور يقول الرجل الشيعي مدافعا عن قيام اول حسينيه في مصر يقول انا مواطن مصري ولي حقوقي كاي مصري انا كافر انا بوذي انا مسلم شيعي سني يهودي مسيحي انا لي حق المواطنه كامله كاي مواطن ولا احد يزايد على وطنيتي انا مصري كاي رجل ولي حقوقي كامله عيش حريه عداله اجتماعيه بدعوه الحريه استفاد اهل الباطل اهل العلم يعلمون من يستفيد من الاحداث ببصيره الربانيه ذكروا هذا لكنهم مره يمدحون ومره يذمون اختلفوا اختلافا عظيما لاختلاف الأصول التي يقيسون عليها فلم يجد هذا الدكتور شرا من هذا المثال يقول احنا عايزين كراسي ولا عايزين ايه يعني مين فيكم احسن من الحسن ابن علي احسن من الحسن ابن علي ومن من الثاني اسوا من معاويه ابن ابي سفيان والحسن تركها لمعاويه لم يجد الا هذا المثال ان يقول بلسانه من اسوا من معاويه ابن ابي سفيان ثم يكرر هذا بعد نحو دقيقتين يقول ولكن الفضيحة التي تحصل عيد مين فيك أقل من معاوية عشان التاني ما يتنزلوش يكرر هذا بلسان السلافية وبلبوسها وفي المناظرة الآن فت الذكر مع الدكتور محمود شعبان يناظر الشيعة لا يعرفون أصل العقيدة ولكن إلى الله المشتكى من قلة العلم إلى الله المشتكى يقول الدكتور السن السلفي الذي يتكلم بلسان السلفية للمزيع يقول هذا الشيعي افتتح كلامه فصلى على النبي عليه الصلاة والسلام وقال ثم قال واهل اعدائه يقول سله من اعدائهم نحن اعداؤه هكذا يقول الدكتور السلفي يقصد اهل السنه يقول سله من اعدائهم فيقول الشيعي ثلاثه مرات انما قصدت معاويه ثلاثه مرات ولم ينطق هذا الدكتور السلفي بكلمه ولا بحرف وهذا الشيعي يصرح امامه اقصد معاويه معاويه معاويه وهذا الدكتور لا يتحرك السلفيه ام الشيعيه ان اول الغيث قطره انهم يجعلون الكلام في معاويه سلما للكلام في غيره اذ لما جرت الحروب بين الصحابه وكثر الخبث من المنقول ظن هؤلاء ان قلوب اهل السنه على معاويه ليست كغيره فاذا يتكلموا فيه لم يكن الكلام كالكلام في ابي بكر وعمر خبث طافح في الفضائيات هكذا يقول الرجل بلسانه وذاك الآخر لا يرد وهؤلاء أنفسهم أنفسهم إي والله لما خالفوا القواعد الشرعية والأصول النبوية فتكلم الناس فيهم لم يقبلوا اي كلمه وانضر العوام الدهماء يدافعون عنهم صباح مساء حتى اليوم وقد ضاعت البلاد والعباد والعقائد ما زال الناس يقولون انتم تطعنون في الشيوخ الشيوخ لمجرد انه رجلا علم بعض الاحاديث النبويه فتكلم بها على المنابر صارت له حصانه لا يقبل الكلام فيه مهما خالف لكن الصحابه الذين راوا النبي عليه الصلاه والسلام وعاشوه وماتوا وهو عنهم راض يقبلون الكلام فيه والطعن ان باطن الارض خير من ظاهريها معاويه هكذا في بلاد المسلمين في القنوات التي افتتحت لتبصير الناس اسال الله ان يغلقها اغلاقا تاما الصحابه ان حيوانا مهينا حيوانا مهينا كرمه الله عز وجل بصحبه فتيه مؤمنه كلب كرمه الله في القران وما زال الناس يقرؤون كلام النبي عليه الصلاه والسلام لا تدخل الملائكه بيتا فيه كل وقال عليه الصلاه والسلام لولا ان الكلاب امه من الامم لا امرت بقتلها فاقتلوا منها كل اسود بهيم ومع ذلك ما زال المسلمون يتلون في المحاريب ويحفظون في الكتاتيب قول الله عز وجل وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد اف كلب يخلد ذكره لصحبه فتيه مؤمنه ولا يخلد ذكر اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام وهو القائل الصادق البار ان خير الناس قرني خير الناس من ولد ادم عليه السلام الى ان يرث الله الارض ومن عليها خير الناس قرني ومن شرف هذه الخيريه ان هذه البركه اذا حلت على جيش غاز كتب الله له النصر كما في الصحيحين وغيرهما ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يغزو فيام من الناس فيقال لهم ابيكم من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فيفتح لهم بشرف صحبته ثم يغزو فيام فيقال ابيكم من صاحب من صاحب رسول الله فيفتح لهم ثم يغزو فيام فيقال لهم اثييكم من صاحب من صاحب من صاحب اصحاب رسول الله اربع مرات فيفتح لهم كل هذا بشرف الصحبه التي لا يدركها عمل ان هذا داوود رواه في سننه من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه انه قال لمشهد رجل واحد منهم يخبر فيه وجهه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمل احدكم كله ولو عمر عمر نوح وانما كان سعيد يخاطب التابعين الكذاب مشهد واحد من معاويه مشهد يخبر فيه وجهه ما النبي عليه الصلاه والسلام خير من عمل احدكم عمره كله ولو عمر عمر نوح وقيل لابن المبارك ايهما اولى وافضل معاويه ام عمر بن عبد العزيز فنفض يديه منكرا وقال والله لغبار في انف معاويه خير من عمر بن عبد العزيز كله ولقد رايت في كتاب الصواعق انه قال لغبار في انفي فرس معاويه خير من عمل عمر بن عبد العزيز كله اي يقاس من راه النبي بعينه واستحضرت رؤيته وتملقت عيناه وجه النبي باي رجل حتى يتكلم الناس بهذا البذ على قنوات طبيعيه قطع الله لسان هذا القائل ان لم يتب توبه نصوحه الى الله عز وجل ولو كان من سبق اللسان فان اللسان يغرف من القلب لا يمكن ان يتكلم رجل بهذا الكلام وفي القلب من تعظيم الصحابه ما فيه لو كان لمعاويه الخضر العالي والقدح المعلق ما جال الفكر في هذا المثال وهذا رجل يتكلم على الملايين يعد الكلام ويهيئ العبارات لا يرتجل وهو يعلم انه سيذكر هذا المثال ثم مع ذلك لا يفيقون ان معاويه رضي الله عنه مناقبه في الصحيحين والسنن والمسانيد في اصح الكتب وافضلها والله لولا فضله ما تعلمنا هذا الكلام ان البخاري رحمه الله عليه بوب في صحيحه بابا فقال باب ذكر معاويه باب ذكر معاويه ولم يقل باب فضل معاويه ولا باب مناقب معاويه فقال كثير من الشراح ان البخاري رحمه الله عليه لم يصح له من فضائل معاويه شيء وكان شيخه اسحاق بن راهوي يقول لم يصح في فضل معاويه شيء فاقتفى البخاري اثر شيخه واثره وانا اقول ان الجواد قد يكب وان الصارم قد ينبو وان العالم قد يهم وان القدوه قد يزل فرحمه الله على البخاري والله ان مناقب معاويه في صحيحه ولكن المرا قد يهم اي يحتاج مثل معاويه الى مناقب ولكن البخاري رحمه الله عليه جعل من مناقبه شرف الصحابه وأنا أقول لو رتب البخاري صحيحه غير هذا الترتيب لكان خير فقد روى البخاري في عدة مواضع من صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي كان يدخل على أم حرام بنت ملحان يقيل عندها فجعلت مرة تفلي راس النبي عليه الصلاه والسلام فنام فاستيقظ النبي يضحك فقالت اضحك الله سنك يا رسول الله فقال ناس من امتي عرضوا علي غزاة في البحر ملوكاً على الاسره او كالملوك على الاسره فقالت ام حرام ادعوا الله ان اكون منهم قال انت منهم ثم نام عليه الصلاه والسلام فاستيقظ يضحك فقالت اضحك الله سنك يا رسول الله قال ناس من امتي عرضوا علي يركبون فج هذا البحر ملوكاً على الاسره او كالملوك على الاسره قالت ادعوا الله ان اكون منهم قال انت من الاولين فركبت ام حرام البحر في زمن معاويه فنزلت عن دابه الها فوقفتها فماتت فهذا الحديث نص في فضل معاويه فانه لم يخزل بحر احد الا معاويه في زمان عثمان رضي الله عنه واستنبط من هذا الحديث جماعة من الكبار ممن سبقوا أبا عبد الله البخاري بأن هذا الحديث من مناقب معاوية فإن النبي عليه الصلاة والسلام رأى معاوية ومن كانوا معه ملوكا على الأسرة في الجنة فهذا قطع لمعاوية بمرتبتي بدخوله الجنة وبعلو كعبه فيها حتى أنه لا يدخلها منه كأي دخول بل هو ملك ملك في الجنه على الاسره كما قال الله عز وجل والسابقون السابقون اولئك المقربون في جنات النعيم ثله من الاولين وقليل من الاخرين على سرر موضونه متكئين عليها متقابلين وقال الله عز وجل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 وقد رواه البخاري في صحيحه وقد روى البخاري ايضا في صحيحه بل وفي باب ذكر معاويه من حديث ابن ابي مليكه انه قال صلى مولى ابن عباس عند معاويه فاوتر بعد العشاء بركعه فرجع مولى ابن عباس اليه وقال الا ادلك على امير المؤمنين فانه اوتر بركعه فقال ابن عباس دعوه فانه فقيه وفي روايه دعوه فانه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم اقول لو وضع البخاري تحت هذا الحديث حديث ابي هريره الذي رواه في عده مواضع من كتابه لكان قد اجاد فإن معاوية فقيه جد فقيه وقد شهد له هذا ابن عباس رضي الله عنهما وقد روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل من أكرم الناس قال أتقاهم قالوا ليس عن هذا نسألك قال فيوسف وقال نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله قالوا ليس عن هذا نسالك قال فعن معاد الناس تسالوني خيارهم في الجاهليه خيارهم في الاسلام اذا فقهوا خيارهم في الجاهليه خيارهم في الاسلام اذا فقهوا ومعاوية فقيه وهو صاحب النسب العالي والشرف الباذخ في الجاهليه انه راس قريش فان قريش اكبر بيت فيها بيت الاورومه بنو عبد مناف ولعبد مناف اربعه ابناء ثلاثه اخوه اشقاء ورابع لهم بنو هاشم جد النبي عليه الصلاه والسلام عبد شمس جد عثمان ومعاويه والمطالب الذي ينتهي اليه نسب الشافعي ونوفل ثلاثه اشقاء اصل العرب في الجاهليه نسب نوفيع معدن الناس في الجاهليه ثم فقيها في الاسلام وصار فقيها هذا يقال عنه من اسرى الناس بعد معاويه وفي صحيح الامام مسلم ان معاويه اتخذه النبي عليه الصلاه والسلام كاتبا للوحي وهذا من اجل مناقبه اذ كان امينا على وحيه بخلاف رجلين ممن كان يكتبان للنبي عليه الصلاه والسلام فقد ذكر اهل السنن والسير ان عبد الله ابن سعد بن ابي الصرح كان يكتب للنبي عليه الصلاه والسلام وكان رجل النصراني قد اسلم وقرا البقره وال عمران وجد في الصحابه كان يكتب للنبي عليه الصلاه والسلام وكان القران اول ما نزل نزل على سبعه حروف كلها كاف شافعه سبعه احرف كذا قال النبي عليه الصلاه والسلام اذا كتبت سميع بصير غفور رحيم ما لم تختم ايه عذاب برحمه ولا ايه رحمه بعذاب فكانت الايه اذا نزلت واملاها النبي على هذين الكاتبين يقول للنبي عليه الصلاه والسلام وفي الايه سميع بصير يقول او اكتب عليم حكيم فيقول النبي كل حسن فلما طال عليه هذا الامر ارتاب وتنثر ولحق بقومه وقال انا كنت اكتب لمحمد ما اشاء فمثل هذا الكاتب الذي افترى على النبي عليه الصلاه والسلام يعارض عمله ويناقض عمل معاويه اذ كان كاتبا امينا عليما بحال النبي عليه الصلاه والسلام ولا يلفتنكم أيها الإخوة أن عمر رضي الله عن عمر شكى إليه بعض الناس كبار الصحابة كسعد بن أبي وقاص فعزله ولم يشك رجل معاوية في زمن عمر ولا في زمان عثمان تمت له إمرة الشام أربعين سنة أربعين سنة لم يشكوا واحد معاوية رضي الله عنه الذي مات والنبي عنه راض وقد روى الإمام أحمد في مستد والتلمذي في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن معاوية اللهم اهديه واهدي به واجعله هاديا مهديا اللهم اهديه واهدي به واجعله هاديا مهديا هذا رواه احمد في مسنده والتيمذي في سننه وحسنه وقد رواه ابن خزيمه في صحيحه وابن حبان في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن معاويه اللهم علم معاويه الكتابه والحساب واقيه العذاب اللهم علم معاويه الكتاب والحساب وقيه العذاب والنبي صلى الله عليه وسلم مجاب الدعوه فهذه مناقبه في البخاري ومسلم وفي صحيح ابن خزيمه وابن حبان وفي مسند احمد وسنن ابي عيسى فهي في الصحاح والسنن والمسانيت جمه غفيره متوافرة لدى اهل السنة والجماعه فهو لهم قتح المعلى في المناقب ولا يطعن في معاويه الا حاقد جاهل لا يدري ما مناقبه ولا يستطيع ان يلج بابه العلم بعدل وانصاف ولكنه باب الشيعة فتح على نصراعيه انها الحرب الدروس القادمه التي تحتاج الى رجال يزيدون عن عرض الصحابه كفا لعبا ايها الناس كفى استهزاء بهذا الميراث والله ان محمدا عليه الصلاه والسلام لا يطلع انه احد في صحابته الا كان خاتمه امره سيئه فان الطاعن في الصحبي طاعن في الاصل الا ترى ان ربنا عز وجل لما اراد ان يبرئ عائشه رضي الله عنها لم يبرئها الا بمحمد فقال الطيبات للطيبين اي لولا انك طيب لكانت هذه المراه على غير هذا اجلت سنته مع الانبياء بهذا فانت طيب ومراتك من الطيبات وهكذا اصحابه الذين مدحهم رب العالمين وهذا النبي الكريم اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم اما بعد فاعذب ايها الاخوه من حاله النعيشها ولكني اقول ما قاله الله عز وجل سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق لعل زمان الرئيس السابق تصور بعض الناس أننا مظلومون إذ يرى عمل جهاز أمن الدولة ويرى التضييق على الناس ويرى غياب الشريعة فربما تصور بعض الناس أننا على خير جليل ولكن متى يأتي زمان التمكين لماذا يتأخر التمكين ونحن هكذا بالملايين المساجد ممتلئه واللحى ملات البلاد فاران الله عز وجل ايه ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب ولكن وما كان الله ليطلعكم على الغيب هل كان الله سيقول لنا في الزمان السابق انكم ستختلفون سيلعن بعضكم بعضا ستدخلون ركب السياسه ما كنا نتصور ما كان الله ليطلعنا على غيبه لكنه ارانا هذا الغيب الان في اول الاحداث احاطوا انفسهم بسياج واضح كل من يتكلم فيهم طعن لعان جراح في اهل العلم ورمونا بالعماله لامن الدوله هذا تصرف اهل الاسلام هذا تصرف العلماء في نزاع علمي يقع بينهم هكذا كان السلف لكن ما اسهل رمي الناس بالتهم فقالوا اننا عملاء لامن الدولة وللحزب الوطني جيد واننا نطعن وهلا جعلنا كلامنا سرا ثم لم يمض عام حتى عوقبوا واران الله واراهم كيف انهم بداوا يعاملون بنفس المعامله ما من رجل منهم ظهر على الفضائيات الا وهو يقول اتهموني بالعماله بل ان الشيخ ابا الاشبال يقول للعلماء على الفضائيات كفاكم عماله وخيانه شيخ فوزي السعيد على منذ مره يقول على قناه الرحمه على ملهم العثوي وانا اعلم يقينا انه مرشد لامن الدوله اعلم يقينا انه مرشد لامن الدوله وهكذا حذو القزه بالقزه ايها الشيخ المبارك افا انت كنت تعلم يقينا ان هذا مرشد لماذا سكت ألم تنصح صاحب القناة ألا تنصح عباد الله الذين يسمعون لهذا المرشد لما كان المرشد يتكلم في الثورة ويباركها ويطعن فينا كان ساكتا ولما أقام برنامجا واحدا للطعن في حازم صلاح ابو اسماعيل هاجت مرات الشيخ ولم يتحمل ورماه بالعماله امام الملايين فحازم صلاح ابو اسماعيل اعظم من الثوابت الشرعيه اعظم من ثوابتنا من عقائدنا ما هذا من اجل الرئاسه صار الشيوخ يطعنوا بعضهم في بعض على القنوات الفضائيه ولم يسمى هذا طعنا ولا جرحا لكننا لما خالفناهم تبعا للنصوص الشرعيه والقواعد الاصوليه لم يتحملوا هذه المخالفه حتى العوام لم يتحملوا هذا فابتلوا في شيء حقير في السعيه وراء الكرسي صار بعضهم يفعل في بعض ويرمي بعضهم بعضا بالعماله هذا القذ ذة بالقذ ولكن لقد اسمعت لونا ديت حي ولكن لا حياة لمن تنادي ولو نار نفخت بها اضاء ولكن ان تنفخ في رماد لا تحملون بعدما تكلم هذا الرجل بهذا الكلام انضم الناس دفاعا ودفاعا عن معاويه ابن ابي سفيان فما كان من هذا الرجل الا انه اخرج هذا الكلام بعد عده ايام يقول انه مما يندى له الجبين ويدنى له القلب ان يجد المرء تربصا وسوءا وسواظا بكل كلمه تخرج من فمه دون تثبت او روايه ودون ادنى نظر او قياس على تاريخ سابق وعقيده ظاهره ويدنى القلب اكثر حين يصدر ذلك ممن ينتسبون للدين والعلم الشرعي وما فقهوا منه الا قليلا وجعلوا منهجهم ورساله حياتهم في تتبع الذلات والتماس العثرات يبررون الكلام لانفسهم بدعوى الجرح والتعديل وما من تعديل يعرف في جل كلامهم انما هو جرح وتجريح حيث تلقفوا كلمه خرجت كسابق لسان واضح نطقت بها دون ان اعنيها يقينا فاتهموني ظلما وعدوانا بالاساءه لخير من مشى على الارض بعد الانبياء وهم اصحاب رسولنا الكريم ولو كلفوا انفسهم وبحثوا في تاريخ وقلبوا في محاضرات لعلموا انني ادين الله جل وعلا بعقيده اهل السنه والجماعه في الصحابه والال الكرام فاحبهم جميعا واترضى عليهم جميعا اقول لهؤلاء الجارحين المجرحين اتقوا الله واعملوا المنهج النبوي المطهر من التماس العذر واحسان الظن وذروا تلك البغضاء والشحناء التي تكاد تحرق قلوبكم وتحرق من اخلاق من يتعلمون منكم هذا المنهج الغليظ تخيل رجل يقول هذا الكلام ويدعي انه سبق لسان ثم بذل من ان يخرج فيقول والله هذا سبق لسان وكنت اتمنى ان يقطع لساني قبل ان اتفوه بهذا الكلام ونتائب عنه وراجع عنه وان يقول هذا الكلام انقلب طاعنا مجرحا راميا المنتصرين للصحابه بهذا الكلام هكذا يجعلون انفسهم قامه لا يطولها شيء إن الكلام أيها الإخوة يغرف من القلب أليس إلا هذا المثال يضرب به الرجل المثل حتى يكرر الأمر مرتين لا يمكن أن يصدر إلا إذا كان فعلا يرى أن معاوية بن أبي سفيان منزلته ومقامته قليلة فاستباح أن يضرب بهذا المثال وأيا كان الذي يريده الا انه كان يريد ان يقول ان معاويه رضي الله عنه اقل من الحسن هذا ملخص ما يريد ان يقوله سواء عبر بهذا او بتلك فيقول اسوا ويضرب المثل باناس عقائدهم مهله تكلم عن ابي الفتوح يقيس ابو الفتوح ومرسي على معاويه والحسن مرسي الذي يقول ان النصارى الذين في مصر لا يعتقدون ولا يقولون ان الله ثالث ثلاثه هنيا لكم ايها النصارى وهو الفتوح الذي يجعل من حق البني ادم المسلم ان يعتنق المسيحيه فضلا عن باقي كلامهم شيخ وجدي غني ذكر ان الاخوان المسلمين اصدروا قرارا بحلق اللحيه فامتثلت الجماعه صارت اوامر الراس اعظم من اوامر الله ورسوله فانصاعوا لحلق اللحى ومنهم هذا الرجل ولما اصدرت الجماعه امرا بانهم لن يتقدموا بمرشحا للرئاسه لم يستجب انظر لمن يخالف الجماعه لما امرت بمعصيه الله ورسوله وخالفها لما لم تامر بمعصيه الله لشيء في نفسه ضرب بكلام المرشد عرضه الحائر وزهب يقاتل على الكرسي اف هذا يؤتمن على اصل من الاصول ها لا يضرب المثل بالصحابه الكرام ان النبي عليه الصلاه والسلام يقول اذا ذكر اصحابي فامسكوا لا يجوز للمرء ان يتكلم عن الصحابه الا بخير ياتي الرجل لا يستحضر الا هذا المثال ثم يقول من سبق اللسان يريد من الناس ان يسمعوا هذا الطعن واذهبون يستمعون الى محاضراتك لينصرو كان هذا الرجل لا يعلم ان المرا قد يكون مسلما ويرتد هذا الكلام يريد ان يسمعه الناس ولا تتغير قلوبهم يمر عليهم بردا وسلاما ويقولون هذا اكيد سبق لسان يعزروك ولا ينتفضون لصحابه النبي والله ما هكذا تسمعون ان الكذاب الجله الذين تكلموا في الاحداث لماذا ما حذرتهم لماذا ما راجعت تاريخهم لماذا لم تقل الكلام الذي صدر منهم سبق لسال لكنهم جعلوا أنفسهم في مرتبة من لا يقبل فيه النقر مهما قالوا قل ما شئ وما علينا إلا التماس المعاذير قل في الصحابة ما تشاء هذا هو المنهد ووالله ووالله انهم ل سيرون واقعا مرا فان النبي والصحابه سياد بن يتخطاه ويعاقب وكان عليه ولو سبق لسانه الا يتكلم بهذا الكلام انغرض راسا طاعنا في اهل العلم مجرحا اما كلامه فيكفي ان يقول من سبق اللسان أباد أن يعتذر لنفسه ولم يعتذر للذين انتفضوا للصحابه لم يقل وهؤلاء ايضا الذين تكلموا من اخواني انما حملهم الغيره وكل المعذور كان من الممكن ان يقول هذا لو لبس لباس التواضع ولباس الخشيه لله عز وجل كان يمكن ان يقول سبق لساني فانا معذور وتكلموا غيره فهم معذورون لكن هذا الكلام في غايه الخطوره ولو سبق لسان هذا الرجل هل سبقت اذن ذاك الاخر وهو يسمع الشيعي يقول اقصد معاويه ايضا هذا من سبق الاذن علينا ان نسمع الصد صباحا مساء في اصولنا ثم نسكت هذا يجوز ايها الاخوه ولكنني اقول لهم ارجعوا فان الطريق الذي تسيرون عليه لا ينتهي الى شيء لا في الدنيا ولا في الاخره الا ان يشاء الله عز وجل انظر ايها الاخوه ماذا يصنعون بنا الدكتور السلفي الذي خرج مناظرا للشيعة والله لا ادري لماذا يناظرون الشيعي يحتج على جواز اللوط على الصدر تبريرا لما وقع يقول ده كلام الشيعة عندنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه نبا استشهاد عمي حمزه سلام الله عليه ضرب بيده على صدره وهذا الحديث موجود عند الفريقي السنة والشيعة وسواء ضربه مرة أو أكثر هي مش بالكمية ده كلام الشيعي يحتج على ثبوت اللطم لأن النبي لطم على صدره ويقوم لما جاءه خبر حمزه وهذا الحديث عند الفريقين يقول الدكتور محمود شعبان في الفضائيات التي تسمعها الملايين وقد جاء يمثل التيار السني في مقابله الشيعي يقول بالحرف باستشهاده بقضيه وفاه حمزه فهذا فعل مصاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلىه مرة لا يستنبط منه هذا الذبح وهذا القتل وهذا الإيزاء انظر للدكتور يقر هذا الشعية المخرف أن هذه الواقعة وقعت لما مات حمز ويقول بلسانه وقعت مرة يعني كأنها صحيحة ما هذا الخبث ثم بعد ذلك إذا تشيع الناس لا يقولون من أين جاء الخبث إذا لم يكن المرء على علم لماذا يخرج لكنه انخدع لما قال هذا الشيعي هذا موجود عند الفريقين فظن أنه أمام عالم المرء اين هذا ايها الرجل حتى يقر به على راس الملايين انني قلت فرق كبير بين ان تسمع راس الكلام في اهل البدع وان تسمع كلام اهل البدع لان تصوير اهل سنتي لباطلهم ينفر منه لكنهم اذا احتجوا ربما التمس هذا التبس هذا ببعض الناس صحيح يتركونهم يتكلمون عن الحسينيات ولا يرد هذا الدكتور السلف حلقه كامله تاسيس واضح للمذهب الشيعي ويستضيفون رجلا لا يحسن ان يقف على راس المذهب الحق يدافع عنه يقول الشيعي ليس منا من لطم الحدود ده في صحيح البخاري هذا يحتج عليهم بذلك وهل يقيمون للبخاري وزنا ان المحتج على بدعي يحتج عليه بكلامه وقواعده وما البخاري عند هؤلاء البهائم لكنهم لا يحسنون فيسمع الرجل ضعيف العلم قليل البصيره من هذه المناظرات فتعلق الشبهات في راسه وعقله فاذا مرت الشبهه مره ومره اثرت في كثير من الناس ولا تظن ان الباطل لا ينطوي على كثير من الناس ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه لما جاءه السبييه وقالوا له أنت أنت أي أنت الله فخدد لهم الأخاديد وأشعل فيها النار وأمر بإلقائهم فيها لكفرهم ترون ماذا قالوا لم يرجعوا ويقولون تبنا إنما قالوا لقد تأكدنا أنك الله لانه لا يعذب بالنار الا ربها انظر الى هذا الفكر ان عقول بني ادم لا يعصمها الا الرب الا الرب قال خالد بن الوليد لما اسلم سبحان الله اعقولنا تسجد للصنم يعني هذا رجل عاقل يسجد لحجر فقال النبي عليه الصلاه والسلام تلك عقول كادها باريها عقول كمثال الجبال رسانه لكن اذا تخلى عنها الهدى فهي لا شيء ايها الاخوه الكرام ان الامر جد وان الشر قادم وانها الفتن والمحن فكونوا من ابناء النبي عليه الصلاه والسلام تمسكوا بالعقيده وعضوا عليها بالنواجد فان اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل فطوبى لمن يقدم على الله عز وجل في ركاب المدافعين عن نبيه وعن صحابته وعن سنته وعن هذا الدين العظيم ولو لقي من المجرحين والطاعنين والعوام فان هذا ثمن الغربه ولكن الله عز وجل ينظر الينا بعين الرحمه اذا كنا على الجاد اللهم اغفر لنا ذنوبنا اسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين رب اات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا همما الا فرجته ولا حاجه الا قضيتها انك ولي ذلك والقادر عليه اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واقم الصلاه